وأن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك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 يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ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 إلَنَا مَْرجِعُهُم فَنُونَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُ إَِّ اللهَّه عَليِيمُم بِذَاتِ الصّدُ نُمَتِعهُمْ قَللَ ثَُّ نَ الطَّرُّهُم إلَ عَذاَابٍ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 إِ وَعدْدَى اللَّهِ حَقُّم فَلَا تَغرًاكُم الحياتةُ الدُّنْيياَا وَلَا يَغرًاَّكُمْ بِاللهِ الغَرور إِ اللَّهَا عِدَهُ ع المُ الساعةِ وَيُونَززِل الْ الغَيثَ وَيَعلَم مَا في الأرحام وَمَا تَدَر نَفْسم ما ذاَا تَكْسِبُ غَدَ وَماَا تَدَر نَفْسُم